Alam tara illa al-lazina nafaquo Wa quodina bilakwanihim Al-lazina kafaroo min ahli al-kitab Yani ma tunazan ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Man ay iman dar Mutunazalan An dibundu beji Dibundu diyarkin Ila al-lazina nafaquo Yani awmru vedman afaq اموسرمان واأو شو كان, دار كان إمام دار مسرمان كان أمدلا إمام نبو بوري نبو. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أبد منافع جوتبراد هو يتكافر أهل الكتاب إلى بحثي جيد بين نظيرة. لئن أخرجتم لنخرجن معكم. يعني منافقت جوتا جيت بين نظير ما بشتبي الله عليه وسلم شو حصار يا ختيه ساري ورقو بين الناظير هم وقتي عبد الله بن أباي بن سالون معظم الناس فقر رسالة ورقاو جوتملو برسالة ببفرايكر بجيا وتأمي يدق لهم بدها شغل بنتنا سريناكم لين أخرجتم أنا كبي عمري الله وسلم الإمام درون كرندر المدينة لناخرجنا معكم مش مدينة نامينه بدق لهم وين دار امید پیشتا هم گوهن یا هم خادوکو یا هموده که اینو ها کخو هم کرنه درش امیش نامینیره وَلَا نُطِعُ فِيكُمْ اَحَدًا اَبَدًا همچو جره بچه خونا ده اینه ایکیش بهشتمه هرن در جمعاتی واب کن و سرمانه اینه شعره همگو ابدا یعنی چو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 مهاجر او آن صلیه و ای پشتی واتن ات رجع قیمته. مباع می‌نیم بحثی منافق کرد که دوری منافق شد نو فه غزیده نو ویش ریدا که بنی نظیر بون. اب و دوری وا که جود بو بو نظیر بو تا کبی عملا صلاه سرمو کردن داره. آمیش دیگه هم جونه داره. نیمه هایش توانیم جونه های کلیاموده که نو آمیش پشتی هم جون مدنی و بتها که فی عماری بودم مسال الله و عیسی مانیم درب و تمبارش شری وابکن هم شری گناکه این چجوریم و چه خنوده نه کسی که بیشتر و بتها که شری گوش هات که امده بیشتر وانیا و فینوده بسیاری مربعا می مته ابل عامی شاهدیه دکا درود کن مناخ فی عانی واشون نخرانه کن نه چند در هکن جیهات نه کندر و ویش که منیاک یک بیش تهرن شری جیوش منیا اکا مسرحت واتی رو بیش کن بیش نشری ویش نکن و اکا شر جیوشات کن آبش دوونیا جیو نابره لی این آخری جو به اندرا بامینو که توصیده میشه بیش اکا لا یخروجونا معاهم یعنی لا یخروجونا منافقونا يعني منافق جلوانة شو نادري؟ ووقت الجيت بين ناقير كي نادري منافق شو نادري؟ لا شو نادري؟ ما له فنامات. ولئن قوّتلو وهكذا شر واشتكرن لا ينصرونهم يعني شر الجيو تكرن منافق هالكواري جيونا كانوا اشتبان يوانا غيرن وسر وسرنا آخر. ولئن نصرهم طبعاً ربنا من بجد يا س أبشر سريع ويا تشكيد درود كان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 این ایرشت بشت به حکک یعنی دون این منافق دabilید ایرشت ایرشت بود دو ارابا بومه، من دیار کن و ارابا او چه چه نبیتیش احکا چه بد کودیش اوف چه اوه چه بيد چه و کنگ چه بد اوه چه نبیتیش احکا چه بد کودش تف چه وامروا بث كافر ومشركن واحذروا قيامته بجنا رب العالمين ارمحتمرني لجني ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا اجني خزي يا ربي تجارك قد ما بعت دنيئد ام دروا باياتتنا وكانوا باليمانيني قال من ذلك اتهاتين قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا بيتار بيجتيا رب يخدهم بينا في الدنيا لاس عملس على حكم العالمين بيجت ولو ردوا لعادوا على كان بينا في الدنيا دا ينروحونا كيشين ينروحوا بديننا بوساقينا ببينا الدنيا دا ده كذا؟ ياروحو بي ده كله <تصفيق> آه حوافر أبي أتقول يعني رب العالمين نبى سويتشت بده ولكن يقولون ان الله يقولون يعلم ما كان ان يكون يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون يكون الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون كان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ولكن لن تتمكن يعني التعلم من اجل ان تتمكن من التعلم من اجل ان تتمكن من التعلم من اجل ان تتمكن من التعلم من من التعلم بستنغي يا جماعه غير وكثير له دي منافقا جئ اماده در درجه اونبيك ني و كاراي گدا چكان او چنا له اشترسازي داشته نه گفت ثم لا ينصرون اشتم رب العالمين بيجيت منافق وجيس نوكبل و نه نصر يا حسان نه منافق ساتيفن و رب العالمين ساتي اخد توفيق و ذات ونجيش دين أسرعي حسنا هاردوك رب العالمين هي لاغبة <تصفيق> لأن هاردوك الدجمناتية دين أخدت يعني أيها المؤمنون يعني هم قالئي ما دارا أشدوا رهبة يعني زور ترى قلق في صدورهم يعني نافدل المنافقة ونافدل الجيادة يعني ترسامو قالئي ما دارا الناف ولكن الجي منافق جي ومنافق من جي ومنافق جي ومنافق جي ومنافق جي ومنافق جي ومنافق جي ومنافق جي جي يعني جي ومنافق جي ومنافق جي ومنافق جي جلك جي ومنافق جي والرهبة يعني شدة الخوفة رهبة أو ترسى وجلك غلقة وزور بيت بس بجنوية ترسى أو زور أو نافد لا دا أو نائي تدري من فنائي تدري ونائي تدري كاملوية ترسي أما الناف دا المروي دا أشاطية فهندي يقول إلا أنتم أشدوا رهبة في صدورهم يعني جالي إيما دا ترسى ونقود نافد للجيو مايك السلام منافقة دا جلك غلقة ماسرة وفترة الترسن رب العالميني عنا رب العالمين نترسن عمال كيت ترسن إيمان داره ترسن أباهمو مزجين يا رب العالمين ده إيمان داره بيشتيمك الجيا نترسن ومنافقان نترسن وقتي أول جدبينن بينا جلك جد شهدا جد ترسن بلاهوس سر فيش خويني دلوكا من على أساسهم بالقوة كي نو أمزيرة كي نو عم بيسرقه فينو أباهمو أو أختنا بيسرقه أما النافذة ده النافذة اللي جلك الإيمان داره ترسن أمانوك اللي ناترسن چونك چين مينما؟ إيمان دار الدرس مينها أمانوك اللي ناترسن چونك إيمان بأنهم قوم لا يفقهون طبعا مش برشي أببهم ديتكن يعني ترسا إيمان دارا دناف دلوادا مصر ترسا خوده و بترد ترسا خوده چونك أو قومكا و جماعتاكا لا يفقهون تنادهن ونظاناً نظاناً كـ <تصفيق> عليك السلام ورحمة <تصفيق> الله وبركاته كالترساء رب العالمين تفيد الامرويدة في تربية الترساء عبدا ومروغا في ومروف خدب ترسيت والترساء رب العالمين نفد الامرويدة في, في تربية بس او بهندين نظاناً لا يقاتلونكم جميعا أبداً رب العالمين هالبحثي خرابيات جيادكات واجتئ أو تجت النكتة بعفتوه يجيا يعني كأو يجدا يا يخرابن لا يقاتلونكم جميعا يعني تجارنا إشارة كان برامبري جميعا يعني مبارزه يعني كبينا برامبري هنقول شو هنقول كا لكن إشارة جاره وتوت أكله ندو جيش ده شو كان مشنا برمبري أكده شاذيك، رباعين مشت أو شجرة جيو نوعنا شاذيينك، إلا في قرآن محصنة أبشر سنوكا كل الجبان ترز ترز بين برمبري بصرمان شريف كان، إلا في قرآن يا ناف باجات كده اومن وراء الجدران يعني پشت دیواری جدر جمع اجدار جدار او دیوار به شرط بسته تا کرن یعنی چون نبريام برامبري بسرمانا بن شريط كن اون نافقه العدا يعني بجاي كدا كالعرق جون ده بده بيت يان پشت دیواره كي باش هيك خرابيو اما امر به اماندار ناترسيت واچتا نه ناترسيتن دي چون برامبري بيسته برامبري دشمني بو چون كي وي ايمان هي في إيمانه هاي بحشته في إيمانه هاي برأسي بين أربعة عامين في إيمانه هاي كهاتك إيمان الناس على حياتي در هم كسى هي و يترشتن سدنيا و دنيا والدچ جار بأسهم بينهم شديد اواش هيك خرابيه وا هيك النقاط ضعف توايا الله السلام يعني عداوتهم بينهم شديدة يعني الدجمناتية ما بينوها جلق وزورها و جلق وطندا يعني الجيش همو يكننا جيه همو يكننا اوش تنا دجمنات ايكا او الجماعة جماعة حزب حزبا بأسهم بينهم شديد يعني الدجمناتية ما بينوها جلق وزورها و ايكا تحسبهم جميعا وحن تود بيني تينا شارف صرفان اقواطا وره همو يكن وقلوبهم شتى أما قلوبهم مختلفة متفرقة دلت وهم ويكننا أول دشمنة دي إيكودود كان واش قرب إيكودود بعدين، بس هم واثقين مثلاً شر ودشمناتي، دي قال بصارماني هم وحشرين كان، وأخوين ندرك وعلى أساس إيكو وكان إيك، أما وكي دي ربعين بجد حقيقة راسية وأبنية، راموا ربعين بمد في جيب، الواجهة الخرابات جيا ونقاط الضعف توا، وده بسلمان شو نجع؟ فنشتنا نترسن كأو جلكن كازورن كجلك قوته هاي. جبنا الله لهاي ترسنوكاتي الله لهاي ايه كنينة هموه بجمنات ايه كنو كرب ايه كدو بدبن. ذلك بوهب جته همو الله ديوهنا ترسنوكاتي نبير الشاريب كان بنام باري بصرمانا جماعة جماعة دلت واقع هموكي ايه لأنهم قوم لا يعقلون شونك او جماعة قومكا تناغا هم حقية وراستية و ايمانة و باورية حکا و تیجه هان بو ایمان اینه بو همه دنبن ایک و درد وادو بن اما برچه ربوع میاف نخوش یا اف خراب یاد این واقعات ترسونو کن که همه دشمنت ایکن چونکی واندش نکیه و باوری خدا نه این ات من قبلهم بعض از مثال جیا ادقل وقت ایمان داره شارك دي مثال باباكي مثال واك اسا ايت بيشوا قريبا يعني وقتك من واحدة بني يعني يا بني جيابون في عم برس الله وعلى سر behind ربع مثال الجيت بني النظير وكيف مثال كيبو وكيا بني خينو قابو واش خيانات كر افاناش النظير نكربو بس كر مثال واش وكيف وا جئت بني النظير وكي مثالا كافره الغزوة بدأت شنك ايش بني يكربو مدك يزور نبو قريبا يعني مدك فذا قوباء لأمرهم هما طام كرة خرابيا خيانته كفره شركه شوف الشرع بدري كافر همو هاتنا رزيز كرن و هاتنا كشتن و يخصير كرن الدسيب صار دا والغزوة بنو قينو جي هماتنا رزيل كرون كل ندر المدينه را قالو بني نظيرش رب العالمين بجيت واش طامكره خرابيا و خياناته وبدل بيغنبري كنس الله و السلام و بال ايمانه را كريه و تجلني اسلامه كريه واش طامكره و خرابيا دنيا يهاتنا عذاب دا و يعني, يعني دي خرابيا و شولي او و شرك و كفر او يعني في الآخرتي. ورجع قیامت شاب العالمین عذاب کب ایشیابودنای هم روبانه. و هر کسی کدیش ادکته، هر کسی کدیش خیانت ادکته، هر کسی کدیش شرکت کد، و کی بنی نظیر ربع العالمین ده عذاب دار، نهوده طامکنا، وی خرابی، وی شرکی، وی خیانت، و واقعی دنیای دار، ده به هن عذاب دان، ورجع او دنیای دار در بر يا دوامش وامش واخره دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خير محمد وعلى اله وصحبه